بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من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 دار الناس لا يعلمون، يعلمون ظهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِرِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِهُنَّ أَوَلَمْ يَسِيِّؤُوا فِي الْأَرْضِ فَيَغْضُبُونَ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم آنوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها ترم بما عمروها وجاءتهم امرسلهم بالبينات وما كان الله لي لما هم ولاكن كانوا أنفسهم يظلمون أما كان عاقبة الذين أساءوا السوء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 وَأَمَّالَذِينَ كَفَوُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حَمْدًا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 من خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَنْكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنام النهار وبتغاقب من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزن من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها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 أُمَّ إِذَا دَعَكُمْ دَعُونَ مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجونَ وَلَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 يا ملكت أيمانكم من شرك في ما أرزقناكم فأنتم فيه سواء وأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقدون بل اتبع الذين ظلبون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 أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين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 بهم ني بين إليهم ثم إذا أذقهم منه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريقهم منهم بر بهم يشريكون ليكفروا بما أتيناهم وتمتعوا فسوف تعلمون أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَدَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السابق Sabil, zalka khaibul lil lagina yuridun wajah Allah, wa ulaikahum al muflihun. أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من شكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الْمِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ فِي ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهَرَّ فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِذْتَرِ دين القيم من قبل أن يأدي يوم اللام رد له من الله يومئذ يصدعون من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 وَإِن تَنَجْرِيَ الْقُلْ قُبْ أَمْرِهِ وَإِن تَنبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وَإِن كُنَّا قَد عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي سماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فتَرَى الْوَدَّقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَهِ من يشاء من عبادي إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم قَوْمَ ليلى مَبْنِسِينَ فَانظُر إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُ الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا لي حنفر أو مسفرا لظلوا من بعده يكفرون فَإِنَّكَ لَتَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ دُعَاءً إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الَّذِينَ ضَلُّوا نَجِيًّا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم اجعل من بعف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 فيومئذ لا ينفع الذين ولموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس الناس فيها هذا القرآن من كل مثال ولئن جذبهم بأيات لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون فذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف فَنَكَذَّبَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ